مؤسسه البتاري تقدم قراءه لافتتاحيه النباء للعدد ال63 بعد ال300 بعنوان احفاد الصحابه في قلب ايران كاتبا نحو مماتي افتدي فيه حياتي عاملا روحي بكفي لم يتوقف مجاهدو الدوله الاسلاميه كما فعل غيرهم عند حدود الكلام عن جرائم الرافضه التي عمت كتب التاريخ وملات صفحات الحاضر ولا عند حدود التنظير عن شرك الرافضه وحربهم للاسلام وطعنهم في ائمته كابي بكر وعمر وسائر الصحابه رضوان الله عليهم بل تجاوز المجاهدون تلك المرحله وكسروا تلك الحدود وارتقوا في مدارج السالكين فصدقوا القول بالعمل ومزجوا الدموع بالدماء فجعلوا الرافضة هدفا رئيسا لهم وأدموا قلوبهم حيثما كانوا وإن العداوة بين المسلمين والرافضة عذاوة دينية تاريخية فتاريخ الرافضة حافل بحرب الإسلام والغدر بأهله والرافضة مرتدون مشركون ليسوا من أهل الإسلام وإن نسبوا أنفسهم إليه فهم عباد البشر يؤلهونهم ويقدسونهم ويستغيثون بهم ويدعونهم ويدعون عصمتهم ويزعمون ان آل البيت رضي الله عنهم ارباب لهم فما فرق النصارى شبره وكل من النصارى والرافضه مشمول بقول الله عز وجل في سوره براءه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ولم يحصر جنود الخلافه قتالهم للرافضه في مكان دون اخر بل حيثما وجد الرافضه فثمت اسياف الموحدين في رقابهم فقد انفردت دوله الاسلام بتوفيق الله تعالى في قتال الرافضه في العراق والشام والجزيره واليمن وخراسان وفي معقلهم ومنبت شرهم ايران المجوسيه حتى تعالت اصواتهم بالعويل والنواح في كل موطئ وطأته اقدام جنود الدولة الاسلامية ولم يعد من المستغرب اختلاط اصوات صراخ الرافضه باصوات استنكار وادانه اوليائهم وحلفائهم المرتدين ممن يحسبون انفسهم على الاسلام والاسلام براء منهم براءه الذئب من دم يوسف عليه السلام فهؤلاء الذين ينوحون ويستنكرون ويشجبون كلما سال الدم الرافضي النجس هم شركاء للرافضه في اثمهم وشركهم وقد باذن الله يكونون شركاء في المصير نفسه وبئس المصير لقد كانت عمليه الانغماس العمري رحمه الله العمليه الرابعه التي ينفذها جنود الخلافه في عقر دوله المجوس ايران بعد ثلاث عمليات اخرى طالت اهدافا استراتيجيه تمثلت في ضرب البرلمان الشيركي والضريح الخميني في طهران وضرب العرض العسكري في الاحواز واليوم يضرب المجاهدون مجددا ضريحا ومعبدا مركزيا للرافضه في شيراز وهذا تنوع في الاهداف يحسب للدوله الاسلاميه وكلها بوقوعها داخل ايران فانها كسر لانف الرافضه في ايران وضرب لمعنويات اذنابهم خارجها وبتنوع الاهداف في عقر دار الرافضه تبين الدوله الاسلاميه ان جهادها مبني على اصول سليمه في قتال المشركين وان الرافضه هدف باعتبار شركهم وعبادتهم غير الله ومحاربه دينه وطعنهم بصحابه رسوله صلى الله عليه وسلم ويطالهم القتال ايا كانوا سواءا ساسه في البرلمان او جنودا في الجيش او افرادا مرتدين يرتادون معابدهم ودور شركهم فالمرتد ليس له الا السيف او الاسلام ومن سفه الراي ان يتحدث متحدث عن جهل افراد الرافضه بعد ان ضربوا باطناب الشرك في كل من العراق والشام واليمن وخراسان وغيرها وقتلوا من اهل السنه ما لا يحصى لبسط نفوذهم وتوسيع رقعتهم ونشر باطلهم لا هيك عن قولهم بكفر عموم اهل السنه واستحلال دماءهم فما عاد القوم يعاملون اهل السنه الا بالقتال في حين ما يزال كثير من المحسوبين على اهل السنه يراوحون مكانهم في موقفهم من الرافض فالواجب على المسلمين ان يدركوا انه لا حل للرافضه الا بالقتال قال الشيخ ابو محمد العدناني رحمه الله ان معركتنا مع الرافضه معركه واحده في العراق والشام واليمن وباقي الجزيره وخراسان لا فرق بين مكان ومكان وان كل من يقف معهم او يحالفهم او يساندهم او يعاونهم بقليل او كثير فهو عدو لنا ولا فرق بينه وبينهم عندنا فالحرب بين المسلمين والرافضه واولياءهم مستمره في كل مكان معركه دينيه ينتصرون فيها لشركهم وباطلهم والمسلمون ينتصرون فيها لدينهم وعقيدتهم واعراضهم لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره لابي بكر رضي الله عنه فقال ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق ووساني بنفسه وماله فهل انتم تاركوا لي صاحبي مرتين وقال صلى الله عليه وسلم ايضا لا تسب اصحابي لا تسب اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه واليوم يشتري ويتطاول الرافضه المرتدون على ابي بكر وعمر وسائر الصحابه وامهات المؤمنين رضوان الله عليهم ويحيون مجالسهم واحتفالاتهم بسبهم وتكفيرهم والطعن في اعراضهم بل ويشتري اوليائهم الكفره الفجره على مواساتهم وتعزيتهم بقتلاهم في كل مره تسيل ودمائهم فيها عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وان فرسان الاسلام الغياره لا يدع من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته وان اشترى هؤلاء ايد كفره على مقام الصحابه الكرام فان للصحابه احفادا اشد جرئه في الحق يتوارثون الثار جيلا عن جيل وقد تعاهدوا وعقدوا العزم ان يذيق الرافضه واشياعهم باسا عمريا بسيف الصديق باذن الله تعالى وقد بين القران الكريم ان كل عمل يغيظ الكفار او ينال منهم هو عمل صالح جور لقوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح قال الامام الطبري ولا يصيبون من عدو الله وعدوهم شيئا في اموالهم وانفسهم واولادهم الا كتب الله لهم بذلك كله فواب عمل صالح قد رباه وقد يبارك الله في هذا العمل فيكون انكا بهم واشد عليهم بحسب صدق واخلاص الفاعل ولو كان واحده كفعل اخينا ابي عائشه نحسبه ولا نزكيه والذي ثار لامنا عائشه رضي الله عنها وعن ابيها وسائر الصحابه فانغمس حاسرا في صفوف الرافضه فشَفَ الله على يديه صدور قوم مؤمنين وان دولة الاسلام بتمددها وتوسيع دائره جهادها تكون قد فتحت المجال امام ابناء الاسلام في كل مكان لنصرة دينهم ويسرت على المسلمين سبل الجهاد بعد ان تفنن دعاة السوء في وضع العوائق والموانع امامهم فليس اليوم امام الصادقين من ابناء الاسلام الا ان يسلوا سيوفهم ويدخروا بنادقهم ويعدوا احزمتهم فينثروا اشلاء الرافضه ويسفكوا دماهم فوق كل أرض وتحت كل سماء فيكونوا أحفادا للصحابة بحق كما كان غيرهم من جنود الإسلام البرارة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا أبالي بيرفاتي أم تطل عزا جوادا سائحا بالمرهفات ألتغي القرآن لهجا وطريقا للنجاة وارض الرحمن أرجو والجنان العاليات ألتغي القرآن Tuhana leheja